الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ومنقلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترطى ألم يجدك يتيما من فآوى وجدك فَهَدَى وَوَجَدَ كَانَ إِلَيْنَا فَأَقْنَا فَأَمَّنَ مَتِيمًا فَلَا تَقْهَوُ وَأَمَّنَ سَائِلًا فَانَا تَنْهَوْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ الله الله الله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 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ, آمين. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع